کاف ها یعنصاد ذکر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا عظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المغرب أرث من عقوب وجعله رب رضيان يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيان لنجعل له من قبل سميعا يا اقرا وطنمت من الكبر عتيا قال كذانك قال ربك هو علي هين هو علي هين وقد خلقتك من طين ولم تكن شيئا قال ربك جعل لي آية وَانْ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ فَأَوْحَىٰٓ إِلَيْهِمْ أَنَّ ٱسْبِحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن وَالعَصِيَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْدَوَاءُ يَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَعَثُ حَيًّا وَذَكَرُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَبَزَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَ الشُّرُقِيَّةِ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 رسول ربك لأهلك غلاما زكيا قالت أن يكون لغلام ونم يمسسني بشم ونم يمسسني بشم ونم أكو بغييا قالت كذالك قال ربكي هو عليهن قانكذالك قال ربكي هو عليهن وليجعله آية للناس ورحمة مننا وكان أمرنا قبيس حملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جذع نخلا قانت يا ليتني قانت يا ليتني ميت قبل هذا قانت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا فنادها فناداها من تحتها لا تحزني, ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رقبا جليا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 ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من سبحانه ما كان لله أن يتخذ من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 يا رت اذ قضى الامر اذ قضي الأمر وهم في غفله وهم لا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 لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أيه عذاب من الرحمن يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا انك وهجرني منيا قال سلام عليك ساستغفرك ربي انه كان بي حفييا واعتزلكم وما تدعون من دون الله واجعل ربّي واجعل ربّي عسى دعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلهم جعلنا نبيا ووهبنا لهم فَتَنَّا وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ